الدرس الثالث الجو مشمس واحد استمع إلى العبارات واقعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور حار شمس مشمس الحرارة مرتفعة فصل الصيف السباحة العطلة الصيفية